وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَإِنْ دَعَوْنَ إِلَى الْمَعْرُوفِ فَأَوْصُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن يَضِلُّ وَمَن يَصْلِحُ وَإِنْ كُنْتُمْ ذَلِكُمْ أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون